والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أباء منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوهّم الموت أو يجعل الله لهم سبيلا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 ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهم.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 إنه كان فاحشته ومقته وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وتلك التي أضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم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 فَانكِحوهُن بإذن أَهْلِكُمْ ۖ إِن كَانَ ذَٰلِكَ أَقْرَبَ لَكُمْ ۖ وَأَن تَتَّقُوا اللَّهَ وَتَعْلَمُوا ۗ وَإِن كُنتُمْ تَشْتَهُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْمَرْأَةَ وَالْأَمْوَالَ وَالتِّجَارَةَ وَلَا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 وَبِمَا وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله تَخَافُونَ تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع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 129. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتينموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم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 وكفّى بالله وليّ وكفّى بالله نصير من الذين هادوا يحرّفون الكلم عم وضعيه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعي وراعنا لي بألسنتهم وطعن في الدين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 وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد إِفْتَرَى إثْمَن عظيما أَلَم تَرَ إلَّا الَّذين يُزَكّون آفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَلَا يُظْلَمُنَ فَتِيلا أَنظِرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكذب وَكَفَى بِهِ إثْمَ مُبِينا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 114. فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا 115. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل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 ما جاءوا كي يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانه وتوفيقه أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعذبهم وكلهم في أنفسهم قولا بلغا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 النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْثِرُوا ثَبَاتٍ أَوْ انْثِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيَبِطْ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ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 ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك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 ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت قائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله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 وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضمن الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءا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 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقُتُّ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ مُخَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا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 إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّا هُمُ الْمَلَائِكَةُ غَالِمِينَ أَفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ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 فإذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا قمتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما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 وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أَوْ إصلاح بين الناس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 وسأت مصيرا إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعيداً إِن يَدْعُو لَمِنْ دُونِهِ إِلا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضللنهم ولأمننهم ولأأمرنهم فلا يبتكون آذان الأعماق ولأأمرنهم فلا يغير خلق الله وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ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 ذكر أو أُثا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون ناقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا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 التي لا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون أن تنكحوهم والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا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 126. الله كان غفورا رحيما 127. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما 128. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله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 فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلموا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعًا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن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 وكفى بالله وكيلا لن يستنكث المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون